افتراء على الله كذبا ام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 للكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سير فيها لياليا واياما آمنين. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِثْ بَيْنَهَا أَسْفَارَنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَنَفَّخُوا حَتَّى بَرُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وقال الذين استكبروا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار اذ تامنوننا اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا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 يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِحْنَةَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ